مخطعين مقنعي روسهم لا يرتج إليهم طرحهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموه أفسؤوا وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروم مكروم وعد الله مكروم وإن كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسبن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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراميلهم من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب بلا غل هذا بلا غل الناس ولينظرو بي وليعلو وليعلو أنما هو إله واحد وليذكر